ودعتك الله على حروة لقا رحول الوفا في ذهاب داخره ببقى علامة تظن وتهجا من الامل في انتظار الباخرة ودعتك الله على حروة لقا رحول الوفا في ذهاب داخره نبقى على ما تظن وتهقى بنا لمل في انتظار الباخرى ما يقضن الياس فيني لو بقى في العمر يوم احترأتك لاخرى ما يقضن الياس فيني لو بقى في العمر درتك لاخره حسب على الوقت فين متقى ربه بهدم الحياه الفاخره ودعتك الله على حروه لقى روح الوفاء في زهاب داخله نبقى على ما تظن وتهقى من لما في انتظار الباخره ضحك لنا فال ja lasika, je moet lachen, lachen saai, lachen نبضه سوس المفارق ناخره ودعتك الله على حلوه لقا رحوا الوفاء في ذهابي داخله نبقى على ما تظنه وتهقى من الم الف انتظار الباخره ولمك من قلبي العين رقا وحدثا الاثنين فيني زاخرة ولمك من قلبي العين يرقى وحدث الاثنين فيني زاخرة استدرج العين جات تبتقى هليت شيء بحالك ذاخره ودعتك الله على حروه لقى رحو الوفاء في زهابي داخرة ببقى ما تظنه من الأمل في انتظار الباخرة استرت الصدر بوابة شقة الحزم بيته وراها صاخرة استرت الصدر بوابة شقة الحزم بيته اهتعى لنا اماني والصدر اصدقى بيحت عودي على مباخرة ودعتك الله على حروة لقى روح الوفاة في سهابي داخله ببقى على ما تظنه وتهقى من الف انتظار الباخرة روح تحب واضحى النقا والرحت راحت وهي متفاخره روحي تحبك على وضح النقا والرحت راحت وهي متفاخره اذا سمعت النبال كالبقى والله سامحك دنيا واخره ودعتك الله على حلوه لقى رحم الوفاه في سحابي داخله تبقى على ما تظنه وتهقى مينا من انتظار الباخره والله سامحك دنيا واخره